بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه او انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القران ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا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 هذا بن أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلنا. اليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولد نشيبا السماء منفطر به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 ادْفَعُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ